الموقع الرسمي لفضلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم المدة. لكم الحمد لله الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى. وعلى نبي الله المجتبى وعلى عبد الله المهتدى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا كانت العلوم نظرية فالتسكية تسعى إلى إنزال العلوم على أرض الواقع ممارسة ولذلك يمكن أن ألخص الحديث عن أهمية التسكية بعد تعريفها مادة زكى يزكي تقوم على النقاء والطهارة والسمو ومن ذلك قوله تعالى قد أفلح من زكاها فهي تتجه نحو النفس تطهيرا لها ولعلها تعني ثمرة العلم فأنتم تتعلمون علوما كثيرة الاعتقاد الصحيح والفقه السديد ولكن هذه العلوم حتى يستفاد منها الفائدة الصحيحة لا بد من تزكيه النفس وتطهيرها فهي تعني النماء والزيادة و ومن, ومن ذلك قول العرب زكت الناقة إذا ما أرضعت فصيلها وإرضاع الفصيل يسمى زكاة ومن ذلك المال المدفوع تطهيرا للنفس يسمى زكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته تنحصر حول هذا الهدف تزكيه النفس يعني خلاصة الدين أن تزكو النفوس وأن تسمو الأرواح يقول تعالى وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم فالتزكيه والتطهير قضيه مهمه طيب اهميه التزكيه الأمر الاول العلم الشرعي هو أساس الاصلاح ومنطلق التغيير ولكن العلم الشرعي لا بد ان يكون معه عمل والآن بكل صراحة أود أن أسأل سؤال بكل صراحة أين الخلل في الأمة هل في العلم أم في العمل هل في العلم أم في العمل العلوم متوفرة مع كثرة المنتسبين إليها ولا سيما العلم مش طرعية ولكن الضعف في الممارسة والسلوك ولذلك تصبح قضية التزكية قضية ملحة وهامه فكيف نعالج قضيه المفارقه بين العلم والعمل هذا اشكال طيب انا اقول شيء الحضور من يعني من خلال هذا التساؤل هل نحن نطبق كل ما نسمعه انا قدامكم بقوله وبسمعه وانتم هل نحن نطبق كل ما نسمعه ونعمل به اشعر ان هذه القضيه فيها خلل ولذلك تأتي من هنا أهمية التسكية الذي هو التسكية تعني التوافق بين العلم والعمل بين النظر المعلوم وبين العمل الواقع المعمول به نشعر أنه هنالك مفارقه كثير من الأشياء نعرفها فنحن بحاجة الى تطهير أنفسنا وتسكيتها لذلك ثانيا أهمية التزكيه أننا نعيش في زمن الفتن والمغريات وكثره وارد الشهوات وكثره الملاهي والصوارف في هذا العصر نحتاج فيه إلى تزكيه لماذا؟ لأنها خط الدفاع الأول للاستقامة والاستمرار فرق بين معرفة الاستقامة وفرق بين ممارسة الاستقامة وفرق بين الاستقامة على الاستقامة يعني معنى الثبات على الاستقامة هذه ثلاثة صور صورة ذو العارف الاستقامة هي شنو الحلال والحرام الشيء المتضح في ذهنه الشيء الثاني عارف ومطبك الشيء الثالث عارف ومطبك ولكنه يشعر ببعض الاضطراب وعدم الثبات يعني هذا مما نعانيه لذلك عصر الفتن والشهوات المغريات يحتاج فيه الناس الى التسكية ثالثا من أهمية التسكية في أهمية تدريس مادة التسكية أن التسكية قلنا قلاصة الدين لأنها تعني السلوك القويم والممارسة الصحيحة للإسلام وهذه تحتاج إلى تسكية لأنها تأخذك من الإطار النظري إلى الإطار العملي والتطبيق طيب شغلت هذه القضية السلف الصالح فألفوا فيها كتب يعني مسألة الاضطراب بين العلم والعمل والخلل في ذلك ألف فيها السلف مصنفات ألف الذهب زغل العلم كتاب سماه شنو زغل العلم ما المعني بزغل العلم زغل الشيء يعني شنو زغل ما سمعت بكلامه؟ زغل دقصة ما سمعته بيه؟ ها؟ من معني بزغل العلم؟ زغل العلم آفاته زغل العلم آفاته فحقيقة أقول ألف الذهب زغل العلم وألف الأجر أخلاق العلماء وألف السخاوي زيل التبر المسبوك والف المروزي يعني حدش تجروح دقيقة دي معنى حدش يعني حدش تجروح الكتب دي ان شاء الله زغل العلم نعم طيب لكن الزمن بتاع الحصه ما بيسمش خاصه التاخير كده يعني عشان كده انا هتكلم يعني بسرعه الف الذهبي زغل العلم والف الاجري اخلاق العلماء والف البغدادي الخطيب البغدادي أدب الفقيه والمتفقه والف السخاوي ذيل التبر المسبوك وألف النووي أدب العالم والمتعلم والف الشوكاني نهاية الارب في أدب الطلب يعني زول اللي بيتعلم العلم ده يفوت يكون على درجه من التزكيه معينه هذا المعنى وألف السمعاني أدب السامع والمتكلم كل هذه الكتب الغرض منها الغرض منها أن يستقيم الإنسان على علم لأنه أنت الآن في طريقة العلم الشرعي أكثر الناس حاجة إلى العلم الشرعي إلى التزكيه من سلك طريق شنو العلم الشرعي لماذا؟ لانه سوف يصبح عليه تحدي تحديه ان ينزل العلم الشرعي إلى أرض الواقع أن يعمل به يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب افلا تعقلون وأول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم تعلم العلم وعلمه هذا أول من تسعر بهم النار معناه نحن نحتاج إلى التسكية طيب أليك إلى سؤال كبير جدا ما هي أسباب تخلف العلم عن العمل ما هي أسباب تخلف العلم عن العمل نحن نعرف الحلال والحرام ليه ما نعمل أولا عدم مخاطبه النفس به ابتداء يعني نحن لم نعمل ليه لأن الزلم نسمع الكلام أو يقول لا يخاطب بهذا الكلام نفسه فبعض الناس يتعلم من أجل أن يفرح بالكلام الذي يسمعه وبعضهم يدرس من أجل أن يفرح بالتدريس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن ماجه وصحاوه الألباني قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار النار معناه شنو؟ الخلل في النية وهذه القضية ال ال ال ال الهامة الخلل في النية تدخلني للحديث عن عوائق وإشكالات في طريق طلب العلم تمنع المتعلم والعالم أن يعملا بعلمهما أحيانا يكون العلم مشترعي سبب لفساد النية يعني تفسد, نيته تفسد, تفسد نية صاحبه لأنه يحب الشهرة والتصدر لأنه يحب الشهرة والتصدر قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة طيب الشاطبي رحمه الله عنده مقولة لطيفة يقول آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر من, من, من, من, من قلوب الصالحين الزوب بحب الظهور دائما هذا من الإشكالات التي تعيق الإنسان أن يكون على تسكية عالية في أن ينزل ما يعلم فيعمل بما يعلم كويس ولذلك الدار رحمه الله عنده مقولة لطيفة طبعا الدار هو أبو الحسن علي بن الحسن الدار رحمه الله قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله ويقصد بذلك أنه لما بدأ الطلب كانت نيته الظهور والشهرة طلب العلم لغير شنو لغير الله فلما سار في العلم تهذبت نيته وتصحح قصده وقويت إرادته في أن يكون العلم لله خالصا لأن العلم يعرفك على الله إخواننا بس كده يعني النظر إلى مفهوم العلم نفسه وهذا سوف أتحدث عنه بعد قليل طيب هذا من الاشكالات من من من طيب من الاشكالات الاستقامه الجوفاء الاستقامة الجوفاء أعني بها أن يكون الإنسان مستقيم بشكله ومظهره ولكنه لا يعيش معاني الإسلام الحقيقية في حياته سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليلة وتؤذي جيرانها قال هي في النار السبب لو كانت القضية شعائر تعبودية شعائر تعبودية محضر سألوا صوم ديب الصلم والكبار بيصلي في وقت الناس بدري تصلي فيو بيصلي صلاه شنو صلاه الليل دي نادر جدا الناس يعملوها قليل الناس وتصوم النهار تطوعا ولكنها لم تستفد هذه استقامه تسمى الاستقامه شنو الجوفاء فلذلك من من الاشكالات يعني يقول ابن قدام المقدسي يقسم الناس قال فرقه أحكمت العلوم, العلوم الشرعية وأهملوا تفقد الجوارح وإلزامها الطاعات بمعنى أحكم العلوم الشرعية يعمل في العلم عالي لكن ما عنده, ما عنده طاعة ما عنده عمل إشكال العمل ضحف العمل ده ما خلل طيب وبعضهم قال أحكم العلوم الشرعية وأعمال الجوارح الظاهرة ولكنهم لم يتفقدوا القلوب ليبقوا صفات الذميمة التي فيها كالحسد وكالرياء وطلب العلوم والكبر فزينوا ظاهرهم وأهملوا باطنهم صح أو ما صح صح أو ما صح بفرقة الفرقة يا تدي التانية فرقة ضبط العلوم وضبطوا الظواهر وضبطوا البواطن ولكنهم في بقايا قلوبهم وفي زوايا منها بعض الرياء دي دي دي دي دي, دي, دي, دي اشكالة الناس المتعلمين يعني ينبغي يعني يم اجابه قلنا عدم مخاطبة النفس به ابتداء سؤال لماذا نتعلم دمان سؤال لماذا نتعلم أتعلم ليه؟ لماذا لا نتعلم لي لماذا نتعلم طلبا للنجاة وانقاذا لأنفسنا إذا لم يكن هذا هو الأمر الصحيح لن, يستطيع لن نستطيع أن نحسن ولا أن نقوم من أنفسنا لذلك يقول ابن عبد البر خير العلوم ما ضبط اصله واستذكر فرعه وقاد الى الله تعالى ودل على رضاه خير العلوم في التمهيد كتاب عبد البر بتاع التمهيد يقول خير العلوم ما ضبط شنو اصله تضبط الاصول القران والاحاديث وكذا واستذكر فرعه المسائل الفقهيه ولكن وقاد شنو اه وقاد الى الله تعالى ودل على رضاه طيب أنا أديكم نقل عجيب يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الوعظ كتاب اسمه أدب شنو الوعظ وبرضه في نفس النهج ده يعني يعني الكتب التي أُلِفَ في ترقية الإنسان وتزكيه نفسه في أن يستطيع أن يطبق كل ما يسمعه هذه قضية عظيمة جدا طيب. يقول وكنت أختلف إلى شيخي عبد الوهاب الأنماطي شيخ اسمه منو عبد الوهاب الأنماطي فكنت أتعلم من بكائي أكثر من تعلمي من روايته ماذا تعلم منه شنو اه تعلم منه الورع والدين قال ومما استفدته منه انه كان لا يغتاب احدا ولا يغتاب عنده احد وكان يقول لنا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا زي ما علمتم الناس بالمجاني زي ما علموكم مجاني انتم وردوا علموا ناسينه بالمجان وكان ابو مظفر الخزاعي رحمه الله تلميذ الإمام أحمد يقول لقد صحبت الإمام أحمد إثنى عشرة سنة تلميذ مبارئ إمامه كم؟ شيخه كم؟ إثنان سنة قال ما كتبت عنه حرفا تعلمت من سمته وأدبه دي. معناها العلم شنو؟ العلم الحقيقي شنو؟ هو ما قادك إلى الله عز وجل العلم الحقيقي ما قادك الى الله عز وجل طيب اذا قلنا اسباب تخلف العلم عن العمل السبب الاول شنو عدم مخاطبه النفس به شنو ابتداء الزهد في الحسنات والاجر الزهد في الحسنات والاجر نعني بذلك عدم المبادره إلى فعل الطاعات والخيرات يعني زول ما حريص يعمل الطاعات يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين برضه في ذات الصيام، يتحدث عن فعل الطاعات وتركها يقول ومن الناس من يفعل الطاعه ابتداء ومنهم من يفعلها اقتداء ومنهم من يتركها استحسانا ومنهم من يتركها حرمانا الذي يفعل الطاعه ابتداء كريم من نفسه براوه يقوم الليل يصوم النوافل وهكذا ومنهم ما من لا ينشط إلا إذا فعلت إذن الناس عملوه شرو يعمل خلاص ده دا حكم دام مبتدا من نفسه ما عنده المبادرة إلا, إلا ناس يعملوا قدامه حتى يمشي ده برضو ما بطان لكن بعض الناس يتركوا الطاعة استحسانا يعني شنو استحسان يعني قلت ما في داعي احسن ما اصلي استحسانا ومنهم من يريد ان يصلي ويريد ان يتنفل ويريد ان يكثر من الطاعات ولا يستطيع الذي تركها استحسانا ردي والذي تركها حرمانا شقي هذا من الشقاء حسب الوقت الحاجه بر الوالدين في ناس كتار مشرومين من المناسبة في ناس كتار مشرومين من بر الوالدين ده باب من أبواب شنو؟ يعتد باب من أبواب شنو؟ الحسنات قال القادم السلم الوالد أوسط أبواب شنو؟ الجنة وحديث الترمذي الترمزي الجنة تحت أقدام الأمهات شوفوا الآن في زول امهاتنا يعني قد موجودات ويز أو آبائنا وفينا ذول الأم ميتة وأبو حي كده العكس أو العكس كيف نتعامل معهم الآن بالمناسبة حقيقي وقت سوف نحرم من الحجمان أن يقول الوالد أمامنا أو الوالدة ولا نقبل رؤوسهم ولا نقبل أيديهم اقول لهم قول ولا نقدر حسا أرجال يقبل لأمه إذا منه ويبوس في راسه كويس؟ أنا على تلاجيني أنت عارفة لو عملت كده هم ذاتهم يتخلعوا أقولت لأولا مالك لا ما تموتوا لأنت موتون لأشو الحاصل شنو مالك لك؟ لأنه ما فيه. كويس؟ معناها شنو؟ معناها أشوفه السلف عندهم فهم وده هنجي نتعلم في التزكيه فقه الأعمال فقه الأعمال كيف نتزكى أنا هذه أود أن أجعلها مقدمة للتسكيه كيف نتزكى يتزكى كل إنسان على حسب الحاله التي توافقه فالحاكم لا يتزكى بكثرة الصلاة ولكن يتزكى بإقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعالم يتزكى بتعليم العلم والصبر على أسئلة الناس وصاحب المال يتزكى بشه؟ نقول لا صلي نقول تزكى بالإنفاق وهكذا كل إنسان يتزكى بما يناسبه حتى شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعض الناس لا يتأثر بالقرآن ولكن يتأثر بالسيرة فيبكي يعني في نوع من الناس لو سمع القرآن ما يبكي لكن لو حكوا له بالسلطة المسلم راجع من الطايف وعموله وكذا يقول شنو يبكي هل هذا ضعف؟ ليس بضعف لكن هذا الذي يناسب حالنا حال كل واحد منا وطبعا التأثر بالقرآن أولى من التأثر بالسنة لكن الإنسان لأنه لم يصل إلى درجة ان يتاثر بالقرآن ربما يتأثر بالسنة لأنها أقرب إلى البشر من حيث انه ده بشر واحد نبي زينا كذا بشر زينا قل إنما أنا بشر وشنو؟ مثلكم يوحى عليه كان ماشي ورموا بالحجاج وصبر وكذا وكذا فنحن نحبه لانه شيء محسوس رآه الناس من قبلنا طيب عشان كذا اقول الزهد في الحسنات هذا اشكال كذا ركزوا معي في الجزئين الزهد في الحسنات والاجر المؤمن ينبغي ان يكثر من الحسنات فالذي يرى الحسنه والطاعه ولا يستطيع ان ياتيها هذا محروم يعني انا اعطيكم مثال يقال الشيء مستحب المستحب ده كعب المستحب ده شنو يثاب فاعله يثاب شنو فاعله ولا يعاقب يثاب فاعله من الذي سيسيبه والاثابه حتكون شنو حسنه في بعض الناس المجرد أن يعرف أن الأمر مستحب يزهد فيه يا أخي مستحب ده شيء كويس يعني في النهاية شيء كويس لذلك السلف يقولون والمستحب مثاب فاعله ولا يعاقب تاريخه ولكن تاريخه محروم لكن تاريخه شنو محروم لذلك أبواب الخير والتعامل معه شوف السلف عندهم فقه الأعمال أنا أطلقكم مثال بالوالدين ضبطكم مثال بالوالدين كده تأملوا قام الليل عمر بن المنكدر ومحمد بن المنكدر دين اتنين اخوان علماء اللي خلين. قاموا الليل واحد قام يصلي لله ويبكي عرفتم وهذا عمر اما محمد فقام يغسل رجل امه ويمسح لها قدمها بالزيت قال محمد بتعزيل قمت الليله اخي عمر يصلي ويبكي وانا امسح قدم امي بالزيت وما احب ان ليلته ليلتي لو قلت لي تعالى بعدني انا برضه لانه اجرفت من الاجر الحارث العكلي رحمه الله تعالى من علماء السلف الحارث العكلي امه ماتت بكاء بكاء شديد بعدين اكتساك قلت له يا شيخ انت صوتك عالم أصبر يا اخي البيبق البيبق كيف شنو اذكر قال والله ما ابكي لان امي مات ولكني ابكي ان بابا من ابواب الجنه قد اغلق كان بيمارس البره لا ويكسب حسنات من وراها الباب انقطع خلاص تاني انقفر فشوفوا شوفوا يعني الفهم بتاع السلف عمر بن الخطاب وعان ابي طاهر رضى الله عنهما كانا يتوفا بالبيت وطافوا السبع اشواط وانتهت دارين صرفوا دخل شاب الطواف شاب عالي دخل الطواف ذلك يطوف ولكنه يحمل أمه في ظهره شاهد امه وين؟ آه؟ في ظهره وهو يقول أنا لا أزال مطيها لا انفر وإذا الركائب ذعرت لا اذعر قال أنا لأم حمال وكان الحمار الضجر أنا لا أضجر أنا لا أزال مطيها لا انفر وإذا الركائب ذعرت لا أدعر ما حملتني ووضعتني أكثر وخش يدعني يطوف قام عمر نظر لعلي قال ما رأيك يا أبا الحسن قال نستأنف طوافا من جديد ونمشي خلف الفتى لعل الرحمة تعمنا فالتحق مع باب الحسنات من باب الحسنات والأجر كويس ثم ثالثا من أسباب تخلف العلم عن العمل التفريق بين الإيمان والعمل والعلم يجمع الإيمان ويجمع العمل طيب في التزكيه في التزكيه نحن نحتاج إلى خلي بالكم معي إلى الورع لا تسكي بيشنو بدون ورع والورع يأتي به الإيمان التفريق شوفوا الناس بين الإيمان كمعارف جدانية وبين السلوك كممارسة عملية إشكال أنا بتخن يعني كمل مؤمن خلاص أنا مؤمن لكن إيمان عنده لوازم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لذلك شفت يعني قوة الإيمان وعظم الخوف من الله هو الذي يولد العمل أما هو قانت آناء الليل ألست عباده صعبة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمته ربي شوفوا خليكم منه شنو يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو خوفا وطمحاته تحرك الانسان فلا بد ان نجمع بين العلم بين الايمان وبين الاعمال كثير منا يفرق يقول ان الايمان مجرد مذهب اجتهادي او معارف وجدانيه لا العقيده والايمان سلوكيات وممارسات تاملوا قوله ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا في والذين هم بربهم والذين هم, هم بآية ربهم إن الذين هم من خشت ربي مشفقون والذين هم بآيات يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ما آتوا وكلا أنهم إلى ربه أولئك في الخيرات وهم لها يعني الأعظم دافع لفعل الصالحات إيمانك بالله وتعظيمك له حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى عندها جارية سندية يعني شغاله معه خدامة في البيت سألوا جارية كيف سيدتك حفصة قالت من أحسن الناس لا تؤذي أحد تتواضع للناس جميعا لا تراها الا وهي ضاحكه مع الناس تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها أذنبت ذنبا كبيرا الجاريه قالت حفصه دي عمل ذنب شبه كبير طبعا الناس عارفين ان صالحة المرأة صالحه صالحة صالحه حفصه ده يعرف الذنب سالوا الجاريه اي ذنب دي. قالت لا اعرف هل وكيف قلت انها أذنبت قالت ليلها كله تبكي الجارية المسكينة قالت بتبكي, بتبكي من شنو من ذنب عظيم مش في اول حاجه عنده ذنب عظيم ما تبكي في الليل ده شغل الناس أنقياء اصلا هذا شغل شنو شغل الارقياء ولذلك حفصه بنت سيرين شوف الشيء العجيب أنها تقوم الليل وتبكي فإذا جاء النهار خدمت الناس وضحكت معهم حتى يظنوا أن وتمزح معهم حتى يظنوا أنها لا تبكي بالليل وده التوازن الصحيح نحن مشكلتنا الواحد لو قام الليل بيظهر عليه طوال ثاني يوم يكلم الناس وأنه الله يحلل كله أنا أبكي لكن يصوب النهار تضحك وتونس مع الناس وتخدموا ان احنا سوق فينا اللي الزبول بيتخيلوا انو احصل ارفع من الناس الناس كلهم بده يخدموه يقول لي يا مولانا ويسالوه يا اخي المشكله يعني في خلل كثير جدا في النفس انا اود ان اقول لكم مساله مهمه جدا في هذه الجزئيه في التزكيه يقول ابن القيم هذه قاعده اسمعوا هذا الكلام يقول رحمه الله تعالى النفس جبل بينك وبين الله في طريقك إلى الله شفت نفسك دي جبل بينك وبين الله سبحان الله شيء عجيب النفس دي لماذا؟ لأن فيها من الآفات والميول والرغبات والتعقيد ما يصرفك عن الله يعني الماوردي يتحدث عن بعض الطاعات التي تكسب صاحبها الوزر طاعات تجر على صحيبي يشنو وزر أطاع الله وعنده وزر أطاع الله مرائيا أول من تسعر بهم النار ثلاثة كلهم طائعين مجاهد في سبيل الله وينفق أمواله في إقامة الخير والمساجد ورجل يحفظ القرآن ويعلمه بعد الثلاثة خشل النار أول من تساعد بهم النار معناها هذه طاعة معها آفات الطاعة ينبغي أن تكون عن الآفات خليه طيب آه. أود أن أطرح سؤال أسباب تخلف العلم عن العمل أجبنا على مشكلة كويس طيب السؤال المهم في هذه المسألة كيف نرقي من سلوكنا التزكيه تستهدف السلوك التذكية تستهدف شنو؟ السلوك أشكيد التسكية قوية جدا يعني أنا أعتبر مادة التسكية مادة موفقة جدا وسبحان الله كنت متردد في تدريسها لأنه إلا زول جميع الكتب كثيرة جدا يعني ما في الكتاب كده تريد كتاب شنو كتاب شنو التزكية. في كتاب اسمه كتاب فقه وفي كتاب اسمه كتاب العقيدة في كتاب في التفسير محدث في كتاب في المصطلح في كتاب في, في الأصول في كتاب في القرآن وعلومه في كتاب في الدعوة ووصوله التسكية كتسكية بتحتاج إلى تجميع طيب السلوك هذا سوف أناقشه معكم في الدرس القادم لكن أقول عموميات المطلوب منا عشان يكون العلي... طبقنا علمنا المطلوب شنو؟ إنتوا حسوا طلاب علم شرعي المطلوب شنو؟ عشان تكونوا طبقتوا العلم ده ما المطلوب؟ أولا تحقيق التوحيد وأعمال القلوب وهذا سوف أناقشه في التزكيه بقوة مسألة أعمال القلوب أيها الجمع الكريم من الأخوات الفضيات عبادة الجوارح معروفة للقلوب عبادات قلبية تسمى العبادات شنو؟ القلبية ألف شيخ الإسلام التيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية الاخلاص والصدق ومحبة الله والانس به والثقه فيه وتعظيمه وتاليهه وإجلاله وخوفه ورجاؤه والاخبات إليه والثقة في أمره والتوكل عليه وقوة الصلة به وقرب القلب منهم كل هذه العبادات القلبية مفقودة في حياتنا الرضا السكينة الطمأنينة إلى أقدار الله عز وجل اليست هذه عبادات قلبية محت... نحن نحتاج إليها فنحتاج تحقيق التوحيد وعمال القلوب طيب ثانيا نحتاج العبادة وكثرة الذكر والخشية نحتاج العبادة وكثرة الذكر والخشية شوف الـ الـ الـ ربنا وصف اهل العلم بالعبادة قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يثل عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن, إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوع صفات من إنها صفات العلماء إن الذين أوتوا العلم طيب لذلك يقول الحسن البصري هذه مقولة مهمة لا بد أن تكتب إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم.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 آه مقولة قوية يقول العلم عبادة القلب العلم عبادة شنو؟ الجوارح العبادات معروفة صح؟ طيب عبادة القلب شنو؟ العلم العلم عبادة القلب طيب ثالثا من السلوك المطلوب للتزكيه بالنسبة لمن يتعلمون العلم الشرعي الكمالات النفسية كل واحدة حاجة فصل فيها بعدين ثم الثبات على الحق وأخيرا أقول نعم أقول أن هذه المادة سوف تسعى إلى تنزيل المعاني السابقة ونحاول أن نطبقها على أنفسنا وأن ننهض. بسلوكنا. كان هذا هو الدرس الأول من مادة التسكية على أمل أن ألتقي بكم في درس قادم أصلى الله تعالى ان ينفق وأن يعين وأن يتقبل جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته